الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزي برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخدتهم فكيف كان عقوب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولُ سَمِّوهُمْ أَمْ تَنْبُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ